من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن يا الله بكل شيء إن علي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 حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم وَيُصَلُّونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تناجيتون فلا تتناجوا بالثم والعدوان ومعصية رسول وتناجوا بالبر والتقوى والتقوى الله الذي إليه تحشرون من نجوى من الشيطان ليحذن الذين آمنوا وليس بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس ففسحوا يفسح ستحيل الله لكم وإذا قيل شزوفا شزوف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا دموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر